والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ معاذ بن سام الدلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وَحَفَفناهُ مَا بِنَق وَحَفَفْناهُ مَا بِنَقْ وَجَعَنا بَنهُ مَا زَرععَ كِلتَجََّتَْ آتَت أكُهَا وَلَم تَظظِم مِنهُ شَيئ وَفَجررناَا خلِلَلَهُ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز لفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما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 واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها فاصبح يقلب كفيه على ما انفق وهي قاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا هناك الولاية لله الحق وخير مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشينا تذغوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا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 فترى المجرمين مشفقين مما فيه كَاَحَدَا وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ, كان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رب افَتَأْتِ تَغْرِهُنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلاً لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل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 كِرَأَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه سَ عج لَهُ العذا ببلََّهُم م وَعد اللي يَجِدُ مُِِهِ نَوْءِلَ وَتِلكَ القُر أَهلَك نَُم لَمَّ وَلَم وَجَم لِنَهلكَّ وَد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 شَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِنَا قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رحمة سَأَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عِلْمًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا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 نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا